رسول محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين نواصل هم دي شروط الصلاة فله الاولى الاصم الذي لا يعرف شروط الصلاه اذا امكن تعليمه بالاشاره ماذا قلنا اذا امكن تعليمه بالاشاره او بالكتابه او باي شيء يعلم أو باي شيء يعلم اذا كان تعليمه بالاشاره او بالكتابه او باي شيء او باي وسيله مثلا مثلا مثلا تعرفونها اللي يقرا بها المكفوفون يوجد لنا المصحف هذه الطريقه اعطانا الله اياكم اذا او بشيء علم لان تعليما جاهلي ان من على المسلمين اما اذا لم يمكن اما اذا لم يمكن فلا يلزمه الا ما علمه ويصلي على حسب حاله كتب كتبنا اين وصلنا ويصلي, ويصلي على حسب حاله طيب المساله الثانيه بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم اذا لم يطل وهنا تقول بين قوسين تجعل بين قوسين بمباشره النائم إذا افاق وانتبه وانتبه النائم اذا افاق وانتبه ورجع اليه وعيه صلى الاوقات التي فاتته على الترتيب حتى يقضي ما عليه صلى الاوقات التي فاتت على الترتيب حتى يقضي ما عليه بغلب الاضاع قوسا اخر هذا الكلام حتى مساله الثالثه ها ثالثه طال اغماؤه فوق ثلاثة أيام فان طال اغماؤه فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء صرفه عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله ليبتدي افه الصلاه ثم تضع عناوانا جانبيه من شروط الصلاه دخول الوقت العنوان في الجانب من شروط الصلاه دخول الوقت المساله الأولى من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضه الفجر في وقتها فهذا قد تعمد تركها في وقتها ولكن هل يدخل أو لا يدخل في خلاف بين العلماء في خلاف بين العلماء متقدم فلا نريد نعم من لا المساله الثانيه من لا يستطيع ان يصلي مع الناس الجمعه يصلي الظهر هل مريض المساله لا يجوز للحارس وغيره ان يؤخر الصلاة عن وقتها وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسه مع قيامه بالحراسة الرابعة الصلاة في أول الوقت افضل الا اذا اشتد الحر في صلاه الظهر الا اذا اشتد الحر في صلاه الظهر فالابراذ افضل وهكذا اذا تاخر الجماعه في صلاه العشاء اذا اشتد الصلاة في أول الوقت أفضل الا اذا اشتد الحر في صلاه الظهر فالابراء افضل وهكذا اذا تاخر الجماعه في صلاه العشاء المساله الرابعه الخامسه الواجب أن تكون صلاه العشاء قبل نصف الليل ولا يجوز تاخيرها إلى نصف الليل مساله التالية سادسا لا مساله السادسه تاخير صلاه الحشاء افضل اذا تأسر ذلك بدون مشقه ومن صلاها في اول الوقت من صلاها في اول الوقت بعد غروب الشفق ونصليها في اول الوقت بعد غروب الشفق وجمله اعتراضيه وهو الحمراء التي في الأفق الطولي وهو الحمراء الذي في الافق الطولي فلا باس المساله السابعه هل على سكان المناطق الذي يطول فيها النهار أو الليل الواجب على سكان المناطق التي يطول فيها ان النهار او الليل ان يصلي الصلوات الخمسه التقدير ان يصلي الصلوات الخمسه بالتقدير إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمده 24 ساعه اذا الواجب على سكان المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل ان يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير اذا لم يكن لديهم زوالا ولا غروب لمده 24 ساعه اما المكان الذي يقصر فيه الليل اما المكان الذي يحصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في 24 ساعه فحكمه واضح بين قوسين يصلون فيه كسائر الايام يصلون فيه كسائر الايام ولو قصر الليل جدا او النهار ثم بعد هذا طبعا عنوان الجانبيه من شروط الصلاه طهاره البدن والثوب والبقع أو او تكون المكان من شروط الصلاه البدن والثوب والمكان المساله الاولى اذا شك المصلي في وجود نجاسه في ثوبه وهو في الصلاه إذا شك المصلي في وجود نجاسه في ثوبه وهو في الصلاه لم يجز له الانصراف منها وعليه ان يتم الصلاه ومتى علم بعد ذلك بوجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قول للعلماء وبين قوسين هذا قول مولى ليس تعلقا أما لو صلى يعتقد أنه على اضطرار ثم بان أنه محدث اما لو صلى يعتقد انه على طهاره ثم بان أنه محدث فان عليه أن يتطهر ويعيد باجماع اهل العلم اما لو صلى يعتقد انه على طهاره ثم بان انه محدث ان عليه أن يتطهر ويعيد باجماع اهل العلم المساله هذه المساله الاولى ما الثانية قبلنا شيء هنا واحد شايفين المساله المساله الثانيه من شروطي من شروط صحه الصلاه طهاره المقعد فان وضع عليها يعني بين قوسين اي على الارض النجسه خائلا صفيقا طائره صحه الصلاة في صح الصلاه عليه مره أخرى إن وضع عليها خائلا صفيقا طائره صحه الصلاه عليه ثم عنوان جانبي اخر ومن شروط الصلاه استقبال القبلة المساله الاولى إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة لا يفسد فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحر القبلة ثم بان انه صلى الى غيرها اذا قلنا اذا اجتهد في تحر القبلة ثم بان انه صلى الى غيرها اما اذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة لان في امكانه معرفة القبله المساله الثانية إذا اجتهد في تحري القبله في المصلى باجتهاده ثم صلى باجتهاده وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبله فانه يعمل باجتهاده الاخير إذا ظهر له أنه اصح من اجتهاد الاول وصلاته الاولى صحيحة المساله الثالثه الانحراف اليسير عن القبلة والانحراف اليسير نعم عن القبلة يعطى عن المساله الرابعة يستثنى في ذلك العجز في ذلك بين قوسين في استقبال القبلة العجز كالمصلوب الى جهه اخرى والمريض الذي لا يجد من يوجهه الى القبلة ثم بعد هذا عنوان وضع عن عنوانا جانبيه هذا لما وضانا عناوين لصلات طهارة قبل شروط شروط او نقدم على في الاخر قبل مسطره العوره اولا شروط الصلاه سته الاولى الحجاب واجب على المرأة لا يجوز لها تركه او التساهل فيه يجوزون على المراه لا يجوز لها تركه او التساهل فيه اثنان ان كان عدم الحجاب او عدم التستر لظروف قهريه فتصلي حينئذ على حسب حالها وصلاتها صحيحه المساله ها ثالثه وقت هناك الذي ليس معنا شخص شخص ليس معنا يلام منا وشخص يتأفف يريد السرعه في الختام طيب اي نوع كما مساله الرابعه المسالتين مساله ثالثة كلها عوره في الصلاة إلا وجهها واختلف العلماء في الكفين والأمر فيه نواسع ان شاء الله اما القدمان فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور اهل العلم اما القدمان فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور اهل العلم المساله الرابعه اذا كان عند المراه اجنبي حين الصلاه وجب عليها ستر وجهها اذا كان عند المراه اجنبي وجب عليها ستر وجهها بقيه المساله لم يكن لديها رجل غير محرم اما اذا لم يكن لديها رجلا غير محرم وانا في هذه المسائل اراعي الفاظ الشيخ النباس حتى مع شيء من احيانا من التقديم والتاخير لكن لا أخرج عن الفاظ حتى اقدم وااخر في العهود لا اخرج عن الفاظ فان عندما تجد انني اتي بحرف ليس موجود الذي سيجعل اين هذا الحرف سادن عليه معي و الى طيب كده انني اصوغ المسائل بناءا على ب الفاظ اخرى اختيار الشيخ هذا ساهل لكن انا اراعي هذا المعانن في, في ماذا في الرياضهيلات لل كلام على اقرب احسن الوجوه وان حيرني يكون التعبير بغير هذا أولى من ناحيه العلميه لان الكلام لا كلام الشيخ يكون مفتجلا بالجواب مثلا في مقام وكذا بعدين وراح ها ماذا قلنا اما اذا لم يكن لديها رجل غير محرم فان السنه لها كشف كشف الوجه حين الصلاه المساله الرابعه ايش الخامسه عوره الرجل ما بين السره والركبه المساله السادسة الواجب على الرجل ستر الواجب على الرجل ستر أو او احدهما مع القدره ذكرت على الواجب على الرجل ستر العاتقين احدهما مع القدرة في اصح قول للعلماء فان ترك ذلك لم تصح صلاتك المساله السابعه الفخذ عوره على راجح عند أكثر اهل العلم الفخذ عوره على راجح عند أكثر اهل العلم المساله الثامنه صلاه المسفر صحيحه ولكنه اخر ويجب على المسلم ان لا تنزل ملابسه عن الكعب المساله التاسعه فكم جميع الملابس من قميص وسراويل وبشت فكم الازار فكم جميع الملابس من قميص من قميص وسراويل وبشت فكم الازار ثم علم يعني على متى التخصيص تدخل وما اسفل من الكعبين من الازار فهو لنا ما صر الكعبة من الهزاري فهو في النار المساله العاشره لا يجوز لبس ما فيه صوره حيوان لكن الصلاة صحيحه كالنصوب وثوب الحديد للرجال تقول لك الصلاه فيه صحيحه كالنصوب وثوب الحديد وثوب الحرير لا رجاء الصلاة فيها في اصح قوله العلماء المساله الايه في مكان فيه صوره صحيحة لكن كونه يلتمس مكانا لكن كونه يلتمس مكانا ليس فيه صوره اولى وافضل هنا تعلق تعليقا لا في الهامش على قوله رحم الله الصلاه في مكان في صوره صحيحه قل اذا لم تكن في القبله هذا في الانش التعريف ايش كما ذكرته في الدرس من طبعا هذه الاحكام منبغي انكم ذاكرتموها ونحن فقط نراجع كاننا نراجع طيب ثم اكتب عنوانا جاذبيه ومن شروط الصلاه النيه المساله الاولى هل ترفض محلها القلب نيه محل القلب والتلفظ بها بدعه والتلفظ بها بدعه والجهر بذلك اشد في الاثم المساله الثانيه في جمع الصلاه الراجح ان النيه ليست بشرط عند افتتاح الصلاه الاولى الراجح ان النيه ليست بشرط عند افتتاح الصلاه الاولى هل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى اذا وجد شرط من خوف او مرض أو مطر طيب نحكي في هذا الموضوع بعد هذا ان شاء الله نبدا الدرس القادم في باب صفات الصلاه ناخذ الفصل هذا نثبت على لنا